بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل إن شاء الله من صفحة 600 قال الله تعالى أفلا يعلم أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثرا إذا بعثرا ما في القبور أي أخرج الله سبحانه وتعالى الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبانا ما فيها من كمائن الخير والشر بما تكنه الصدور، فصار السر كعلانية والباطن ظاهرة، وبنى على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. خلاص إن ربهم بهم يومئذ اللخبير أي مطلع عليهم على أعمالهم في ظاهرة والباطنة الخفية والجلي. ومجازيهم عليها سبحانه وتعالى وخص الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اليوم ومع أن الله سبحانه وتعالى خبير بهم في كل وقت لأن المرادة بذلك أجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله سبحانه وتعالى والطلاع بعد كده سرت القارعة قال تعالى القارعة ما القارعة القرعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها كالحاقة والطامة والصخة والغشية وغير ذلك ولهذا فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعظمه فقال ما القارعة وما أدراك ما القرعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يكون الناس أي من شدة الفزع كالفراش المبثوث فقوله سبحانه وتعالى كأنهم جراد منتشر أي الذي يموج في بعضه البعض والفراش الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها في بعض لا تدري أين توجه فإذا أوقذ لها نار إليها لضعف إدراكها فهذه حال الناس أهل العقول يوم القيامة نسعد العفا وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الجبال على ضخامتها قلنا قبل ذلك أن جبل أحد طوله 17 عشر كيلومتر وعرضه حوالي 7 كيلومتر تقريبا سبحان الله هذه طبعا سلسلة جبال هيملاية أق أعظم جبال على سطح الأرض هذه الجبال ستكون كالعهن المنفوش أي الصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنا ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وهذه الآية قال الله تعالى في الآية قبلها قبلها ويوم أنفق الصول فساع من في السماوات وأمّا في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وترى الأرض جبالا تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فهذه الآية مع في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست هذه في الدنيا مهمة وجزية دي فبعض الناس بيستدلوا على هذه الآية في دوران الأرض حول نفسها فهذه الأمور الهامة التي أمغي أن تعرف ثم بعد ذلك تكون هباء من في المحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء يا رب العالمين فأما من ثقلت موازينه أي رجحت الحسنات على السيئات فهو في عشة الراضية أي في جنات النعيم وأما من خفت موازينه أي حسناته أقل من سيئاته ف أمه هاوية فأولا فمأواه ومسكنه النار ده التفسير أولاني التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما التفسير الثاني إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله تعالى نار حامية هذه النار شديد الحرارة. شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفا حديث البخارك ما تعلمون عن أبي هرات رد الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم قيل رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسع وستين جزء كلهن مثل حرها بعد ذلك التكاثر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر الله سبحانه وتعالى يوبخ العباد عن اشتغالهم عما خلقوا له طبعا لأن العباد خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى والإناب إلى الله سبحانه وتعالى وتقديم محبة الله سبحانه وتعالى على كل شيء حتى على أنفسهم الهاكم التكاثر أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم حتى جاءكم الموت من المقابر وصرتم من أهلها تلاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال ألهاكم المتكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليه؟ حتى يشمل كل ما تكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والخدم والجنود والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر ربنا سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر بس لم يذكر المتكاثر به حتى يشمل كل ما تكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى فاستمرت غفلتكم ولهواتكم وتشاغلكم سبحان الله حريس مسلم قال عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا, إلا, ما إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فسبحان الله الصدق هي التي ستكون باقية إن شاء الله حتى زلت المقابر أي فانكشف لكم حين إذن الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرت المقابر مقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية فسبح ربنا هنا سماهم زرتم يعني زائرين حتى مهمة جدا يعني جزئية جميلة جدا جدا ونفته جميلة جدا أن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية سبحان الله ولهذا توعدهم فقال ولهذا توعدهم فقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علم يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر يعني هو لماذا لماذا اشتغل الناس بجمع الأموال أو بجمع الجنود أو جمع الجاه وهكذا لأنه نسي الأخرة يعني ما تجرأ العبد على معصية إلا لجهله بالله سبحانه وتعالى كذلك حول الهاهم التكاثر يعني اشتغل في جمع الأموال والأولاد وهكذا لأنه نسي خالقه سبحانه وتعالى لو تعلمون ما أمامكم إن هناك دار أخير وأنك ستحاسب لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الأعمال الصالحة من ممكن أجتهد في تحصيد المال وأجتهد في إنجاب الأولاد سبحان الله لماذا؟ لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن الذم هنا حدث لمن اشتغل بالتكاثر في الأموال والأولاد ونسي الله سبحانه وتعالى فلم يكن هذا ابتغاء وجه الله ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى ما ترون لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم أي لا القيامة فلا ترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم أي الذي تتنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله سبحانه وتعالى فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم هل اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم على, على هذا النعيم على معصية الله سبحانه وتعالى فيعاقبكم على ذلك كما قال تعالى ويوم يرد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا جماعة فقط إن شاء الله؟ هل هناك صوت؟ يبقى أي إنسان يا جماعة تجد مثلا يستعمل التلفزيون فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. يستعمل الكمبيوتر فيما يقضب الله سبحانه وتعالى يستخدم الموبايل فيما يقضب الله سبحانه وتعالى يستخدم الصلاة فيما يقضب الله كل هذه الأشياء يقول له يا أخي قال الله تعالى حاول تحفظ الآيات دي الأدلة اللي أنت بتستدل بيها للشخص ما تقول حرام فقط واحد نساء الله العفو العفو رب العفو ممكن بيستخدم الأشياء اللي ربنا رزقوا بها في طاعة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى خلاص فتقول له يا أخي احفظ بقى الدليل بقى تقول له ثم لتسألون يومئذ نعان النعيم هقولك يعني ايه هتقول له إن ما أنعم الله عليك سبحانه وتعالى به في الدنيا هل هل هذا النعيم استخدمته في طاعة الله رقم واحد أم تركته ولم تستعمله أم هل استعملته في معصيته سبحانه وتعالى رقم ثلاثة رقم أربعة هل قمت بشكره وأديت حق الله فيه إلى الحمد لله ربنا رزقني اللاب ده الحمد لله رب اللهم كل الحمد لله واسعدون طاعة ربنا سبحانه وتعالى وندي بدرس ونلخص عليه ونكتب عليه سبحان الله لطاعة للربنا سبحانه وتعالى خلاص ثم لت... ثم تسألون يومئذ عن النعيم انت مثلا عندك في الشقة مروحة او تكييف ولابتوب وانترنت وتلاجة وغسالة وكيتشن ماشين ما شاء الله وسيارة واولاد واب وام وزوجة كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى نعم عليك تفتح الدولاب بدل الطقم الطائمة هتلاقي أربعة خمسة ستة عشرة سبحان الله هذه من أفضل الله سبحانه وتعالى عنه. فهل أدينا شكرها مهمة جدا جماعة هذه الجزئية وأي واحد أرفام من حياته نقول له يا أخي عد الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم الله بها عليك فهل تجد هكثر جدا جدا جدا سبحان الله ولكن هو لا ينظر فقط إلا المشكلة اللي عنده للأسف الشديد طيب الحديث يا جماعة في مسلم حديث أبو هراتي رضي الله عنه قال رسول لا الله عليه وسلم لاب عمر والذي نفسي بيده لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم سبحان الله إن يعني جبل حديث من أولوحسن تخيل بقى ما على ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعاني الجوع اسمع خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة إذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله يا جماعة يعني عايزك تفهم كده وتركز معايا ده رفعه السلام وأو بكر وعمر رفعه السلام قال لي وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا مع. نبع السلام يا جماعة تخيلهم عانى من الجور وسبحان الله وعمر وأبو بكر ردى الله عنهما عانى من الجوع مع أن ربنا سبحانه وتعالى السلام لو أراد أن وادع ربنا لا أنزل عليهم من الخيرات ما الله به علي، ولكن علمنا درسا هاما يعني إخوانا دلوقتي اللي بيعانوا من المشاكل المادية وما شبه ذلك الأحديث ده جماعة لازم نفهمها كويس جدا ليه نقول لهم يا من تعانون في الدنيا من الضنكي وما شابه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الجوع يعني هل حد فينا مر بهذا الأمر اسمع الحديث بقى فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال الرسول السلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله لا أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال الله رسول صلى الله عليه وسلم إياك والحلو فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا وروا قال يا رسول الله لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم وطبعا في حديث تانية تدل على رسول السلام كان يضع الحجر على بطنه هل حد فينا وضع الحجر على بطنه من شديد الجوع سبحان الله فلكن للأسف الشديد الناس يبدأوا شنشنوا وتكلموا نحن نعاني من الفقر ونعاني من مش عارف ايه وهذا ما عارف رسول السلام عانى مما يعني بل مننا لمنعان منه صلى الله عليه وسلم هنخش بعد كده على صفحة 601 العصر قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر أي هلاك وخسارة هلاك وخسارة الله سبحانه وتعالى أقسم الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الليل والنهار الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح هذا الخسار مراتبه متفاوتة متعددة رقم واحد قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم رقم اثنين قد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض خلاص إلا الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم إذن أمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات لجوارحهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طب نقعد من أول فين يا جميعا من أول فين جميعا أخونا يوسف نعيد من أول فين هلك؟ آه طيب قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر معنى الخسر معناها هلاك معنى الخسر معناها هلاك أو خسار الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح الخسار هذا, الخسار هذا له مرتب له مراتب سواء رقم واحد في خسران مطلق مية في المية خسران اللي هو من خسر الدنيا والآخرة رقم اثنين قد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض إلا الذين آمنوا الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربعة صفات إلا من اتصف بأربعة صفات إيه هم يا جماعة الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى والإيمان أي بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به خلاص ماشي. بأول حاجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى طيب الإيمان ده محتاج إيه؟ الإيمان ده محتاج علم فيستسنى من هذا الخسار من اتصف بهذه الصفات أول حاجة إلا الذين أمنوا يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا يكون الإيمان بدون العلم يبقى العلم يساوي بيؤدي إلى إيمان فلحاجة وعمل الصالحات والعمل الصالح هذا شامل لأفعاد الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده سواء الواجب أو المستحب سواء الواجب أو المستحب وتواصلوا بالحق والتواصل بالحق الذي هو الإيمان وعمل الصالح أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويراغبه فيه كل واحد يحث الآخر على التواصل بالحق العمل الصالح والإيمان وتواصلوا بالصبر بأنواع الصبر الثلاث صبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه اللي هي الإيمان والعمل الصالح وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره اللي هو إيه؟ تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ماشي؟ وبتكميل للأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسر رخم اتنين وفاز بالربح العظيم سبحان الله شوف النعمة الإسلام إيه؟ نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة أن نحن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى كده هذه السلسلة هدفها تدبر كلام الله سبحانه وتعالى تبقى فاهم يعني ايه تواصل بالحق وتواصل بالصبر وأنواع الصبر ايه وهذه نبالكم وهكذا تقابل واحد بيعصي الله سبحانه وتعالى يبقى عندك الدليل من القرآن والدليل من السنة تقول له يا أخي اتق الله عشان ربنا سبحانه وتعالى قال كذا الرسول السلام قال كذا سورة الهمزة قال تعالى وَإِذُ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلِ معناها وعيد ووبال وشدة عذاب معناها, يا جماعة؟ معناها وعيد ووبال وشدة عذاب لكل هما ذاته طبعا أكيد كلنا منتلغبط فيه ولم نجد نقراها منتلغبط وفي الآخر ما نفتكرش حاجة صح؟ طيب يعني يا جماعة الهماز ويعني إيه اللماز الهماز الذي يعيب الناس ويطعن إليهم بالإشارة والفعل مثلا واحد قصير افتكرها كده مثلا كده واسط واحد قصير ومعامل عامل بايديه كده يعني ايه لتحت كده معناه انه قصير واحد يقعد هازر كده واحد جاي غطت عليه طبعا ده لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى يعمل بايده كده هكذا يعني ويشير ان قصير طبعا هذا هو الهماز أما اللماز الذي يعيبهم بقوله خلاص يقول له قصير يا, يا ازع أو ما شابه ذلك ده مثال من امثله يعني ومن صفات هذا الهماز اللماز الذي جمع مالا وعدد يعني جمع المال جعلته عدة للدهر أو عدد النقود وحسبها كما في معجم اللغة العربية الذي جمع مالا وعدد كقوله سبحانه وتعالى وجمع فأوعى ثبت المعالج أي أنه لا هم له سوى جمع المال. وتعديده والغبطة في ناس بيموتوا في حاجة اسمها جمع الأموال خلاص بيموت في حاجة اسمها جمع الأموال ويحب غية عنده كده انه يحصل الأموال وفقط واللي احنا بنسميها حب التملك حب الايه التملك في بعض الناس ولا ولا قوة الا بالله بتجد يفتخر ويقول انا عندي الشقة الفرنية أنا مأجرها ولكنهم أنا عندي البيت الفلاني ده ملكي أنا عندي المحل الفلاني ده أنا مشغله أنا عندي المحل العلاني أنا مأجر... بدفع إيجاره وفول سبحان الله ويتباهى هذا المسكين إن هو عنده محل هنا ومحل هناك محل شقة هنا وشقة هناك عنده بيت هنا وبيت هناك، عنده أرض هنا وأرض هناك، وممكن تكون غير مستغلة، وممكن توعند سير فونية وعند وإبن عنده كذا سبحان الله ويبدأ ربنا عافينا هو هدفه جمع المال سواء من حلي أو من حرامه سواء من من من من شبهة أو غير شبهة هم حاجة هدفه أنه يجمع المال وفقط ويجمع الضياعات وفقط ويجمع المحلات وفقط وأجمع الشقق وفقر سبحان الله طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت الشقق دي خرابا حتى لو كان عنده حتى الأرض خرابة يفتخر به خلاص الذي جمع مالا وعددا وليس له رغبة طبعا بيبقى ممكن تجد ولا حوله قوة إلا بالله هذا الرجل نسأل الله العفو والعافية فيها صفة الهماز اللماز صفة الهماز اللماز سبحان الله يعني هذا الأمر أنا أشهده في حياتنا يعني أنا أشهد هذا في حياتي فعلا في بعض الأشخاص ولا حول ولا قوة إلا بالله الأغنياء فيهم الخصلة من هذا 60 نيرة دي بتلاقيه غني وعنده أموال وبيحب قوي تريع الناس رواه الهماز اللماز الماز سبحان الله الوصف ده وصف الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه مئة في المئة سبحان الله خلاص طيب وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام تيجي تطلع منه الزكاة بالعافية وفعلا أنا أشاهد ده بنفسي يعني هذا الأمر أنا واحد أربنا يعني أنطبق عليه هذا الوصف بالملي سبحان الله ما جاوزه قيد أموله فليس له رغبة في انفاق تيجي تطلع منه الزكاة بالعافية يعني زوجته مثلا بتطلع الزكاة منه بالعافية عايز يطلعوا الحج مش راضي تطلع منه اي صدقه بالعافيه صبحها يعني ناس الله عطى عافيه طبعا طيب يحسب ان ماله اخلده يحسب بجهله ان ماله اخلده اي في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تمتع ماله فعلا هذا الرجل يعني يظن ان هذا المال اخلده فيسعى وفقط هو يريد فقط ان يعني عايز يعمل مليون من مليون،, مليون اتنين مليون اهم حاجة عنده عايز يجمع الاموال وفقة من الحل او الحرمة من الشبه او غير مشبه مش, م... مش فارق اهمها يجمع المال ويكون عنده محلات ويكون عنده شؤا ويكون عنده اراضي اهم حاجة يكون عنده ولماذا ان البخلة يقصف الاعمار ويخرب الديار وان البر يزيده في العمر طبعا الحديث طبعا معروف ست الارحام تزيده في العمر كلا لينبذلن في الحطمة أي ليطرحن في الحطمة فالحطمة هي النار التي تحطم من فيها الحطمة هي النار التي تحطم من فيها وما أدرك من الحطمة هذا تعظيم لشأنها لأن كلمة وما أدركها تدل على إضم هذا الشيء وتهويل لشأنها ثم فسرها بقوله نار الله المنقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفدة التي تطلع على الأفدة تنفذ من الأجسام إلى القلوب ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إنها عليهم مصدة أي مغلقة في عمد ممددة أي في خلف من خلف الأبواب ممددة لألا يخرجوا منها كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها وذوق عذاب الحريق نسأ الله سبحانه وتعالى العفو والعافي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين أما رأيت من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا ببيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى خرب مكة ولم يكن بالعرب مدافع وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم سبحان الله قال الله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل أي ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع وأرسل عليهم طيرا أبابين أي متفرقة سبحان الله ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين في حجارة تحمل حجارة محمّاه من سجيل يعني حرارة طائر بيحمل حجارة ذات حرارة فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا سبحان الله فجعلهم كعصف مأكول أي تبن الذي تسميه العامة أو القشر التي على الحبة كالغلاف على الحنطة سبحان الله طبعا هذه القصة معروفة قصة الفيل وكانت تلك السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرخاصات دعوته ومقدمات رسالته فلله الحمد والشكر ابن كثير أدرج هذه القصة يعني هي واعي هنا في حلوة 1-2-3-4-5-6-7 صفحات ولكن هنمر عليها مر الكرام ثم أرسل عبد المطلب حلقة البابي ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال وذكر مقاتل ابن سليمان أنهم تركوا عند البابي. وذكر مقاتل ابن سليمان أنهم تركوا عند البيت مئة بدنة مقلدة لأن بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه فلما أصبح أبرها تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله في وكان اسمه محمود وعبأ جيشا فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئ فإنك في بلد الله الحرام ثم أسرعوا فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فابى فضربوا في رأسه بالترابزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فابى فوجوهه راجعا إلى اليمني فقام يهرول واجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك واجهوه إلى المشرق واجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك سبحان الله ووجهوه إلى مكة فبرك سبحان الله وارسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيفي والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصب منهم أحد إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين تبتدلون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب سبحان الله وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على أهل مكة فهل قاموا بشكر هذه النعمة؟ للأسف منهم من شكر هذه النعمة وآمن بمحمد ومنهم من لم يشكر هذه النعمة وكفر بالله سبحانه وتعالى سورة قريش لإلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش أي لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم الأمين قيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام طبعا في المتاجر وغيرها ثم يرجعون إلى بلدهم الأمين في أسفارهم لماذا لماذا جماعة كانوا يرجعوا آمنين لأن بعد حادثة الفيل عظموا عند الناس سبحان الله عظموا عند الناس لكونهم سكان البيت الحرام فمن عرفهم احترمهم فمن عرفهم احترمهم سبحان الله بل من سار معهم بل من سار معهم أمن بهم هذا حالهم في أسفارهم أما في حال إقامتهم في البلد الحرام، فكما قال صلى الله فكما قال الله تعالى أو لم يروا أن جعنة حرم آمنة وتختطف الناس من حولهم سبحان الله قال كثير من المفسرين إن الجر والمجرور متعلق بالصورة التي قابلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف أي انتظام رحلتهم في الشتاء والصيف أي في الشتاء لليمن والصيف إلى الشام لأجل التجارة والمكاسب فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الأمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى ولم يعترضوا لهم في سفر أرادوا ولهذا أمرهم بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت ده نتيجة طبيعية جدا جدا واخدين بل حضراتكم لهذه النعم ربنا أغضق عليك النعم ربنا أغضق عليك الصحة طيب ما بتصليش ليه لازم تصلي ربنا أديك الصحة من مفترض أنت تصلي حتى ولو نزع منك الصحة برضو تصلي لله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة اعطاكم هذه النعمة فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه وليخلصوا له العبادة ولا يشركوا بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي فرغد الرزق فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيا ويا. الموجب شكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخذق عليهم رزق وأمن. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فبص التأيي. بلدة ربنا سبحانه وتعالى لما تغرق في الشهوات ويكون ربنا سبحانه وتعالى يعني موسع علهم في الأرزاق ومديهم أمن ربنا سبحانه وتعالى بينزع منهم الأمن ويضيق عليهم الرزق هذه المسول الله سبحانه وتعالى في كونه لم تقابل هذه النعم بالشكر ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليهم من يسمهم سوء العذاب ويضيق عليهم الرزق لماذا؟ لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وخص الله بالربوبية البيت لشرفه وفضله وإلا فهو رب كل شيء ولهذا من استحباب من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه سلبهما منه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون استكبر إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله من أول تفسير سلط الماعون وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا إن شاء الله كل يوم الساعة 11 بتوقيت مكة بتوقيت مكة أو بتوقيت مصر هو هو خلاص سبحان الله نعم الله لكن أخونا فعلا إنسان ما, ما تدبر هذه المعاني هتجد أن قراءة الصور لها طعم فعلا مختلف إنسان لما تحاول يفهم معنى الكلمات يعلم ما معنى كلمة إلاف لإلاف إلافهم فما هي الشتاء ما هي الصيف سبحان الله تجد تسميتي للتفسير قلت تفسير تدبر في بدء الأمر ثم عدلت الاسم إلى تلخيص التفسير وهو سبحان الله الهدف منه التدبر هو ممكن نقول عليه تفسير التدبر لأنك بتفهم معنى آية آية طبعا نحن ننقل من العلماء ليس هذا من عند أنفسنا ولكنه من أقوال العلماء الله يكرمكم رب العالمين وإن شاء الله معادنا بإذن الله في غرفة ذكر الله والساعة 11 وغرفة بنت الصديق وغرفة طريق النجاة وجزاكم الله خيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا الرابط ان شاء الله موجود فوق اللي هو المد المكتوبة او التلخيص المكتوب يا ديت الله كريمكم يعني إن شاء الله بعد ممكن بكرة هقوم رافع المد الصوتية بعد نعمل لها المنتج المادة المكتوبة موجودة برضو على الرابط يليت يا جماعة الجزء اللي احنا خدناها صفحة 600 ونصف 601 يليت نرجع ان شاء الله زي مجرسة كده او زي الجامعة او زي المعهد نرجع ونحفظ ونقرأ الكلام ده هو نرى التفسير, التفسير ده ونحاول بقدر الامكان ان احنا نقرأ بقراءة متأنية زي ما اخواني يوسف كده بيقول نقرأ قراءة متأنية بتدبر بعد ما فهمنا معنى الآيات وإن شاء الله الكلام مكتوب بطريقة الملازم بتاعة الجامعات والحاجات تبص رتاية واحد اتنين ثلاثة وشارت خط ومنظمها ومعمولة بالرسم العثماني وهكذا وجزاكم نخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته